تسجيل العاشر استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة نتعلم في درس الإلهيات الحديث عن القرآن الكريم لأنه كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وكذلك القضاء والقدر لأن القضاء والقدر علم الله وعلم الله صفة من صفاته